الله, الله اكبر والذهب صناتي الله, الله اكبر والذهب صناتي الله, <تصفيق> الله اكبر ولا ودم يا بونا يا كثرهم مار البلانا شبيت الطريق تحول من دون وتقنعزبونا مار المذائل في عيون العشاشي قال لي يخدمونا ادب من هرجة العائل وبعضات تفافيق لطريق المعرفة يا جلون ما يفرقون التوضح إياه من طويق والله لا زاد ولا ينقصونه تحت مظلة الدعاية مداني قعلي على المكشوف ما يملكونه والكلمة اللي تحتميها المواثيق الشعر ملك اللي يطور فنونه اللي يطرق وهم داعبنا الطوارق حق للمعاني كحل عيونه ركيزه المعنى من كيف تذويق سحر العقول وقوتها والمعونه أزهد بشعري يا وجيها المطالق وقولي لو قلبي تزايا أدغبون نظره من الحاضر وصورة وتعليق موجز نبا يا حب ذات أسمعون كم واحد يركض على غيل توفيق سوقها قدامه وتصير دونه وكم واحد يحلم بروسه الشواهيق م والبجريات للموت والأخوه من غير تفريق طويق من يقدر يحرك ركونا وآخر خبر ما فيه هرجاه وتفريق علمي عسى كل البشر يدركون من ينظر اللي في يدينا المخالق لو جاملوا بقلوبهم يكرهون من ينظر اللي في يدينا المخالق لو جاملوا malaub qulubum yakrahuna law jama law